Allah menjatbi kepadanya apa yang Diakehendaki, dan menghendaki kepadanya apa yang Diakehendaki. Dan tiada yang berpisah kecuali setelah mereka mendapat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 لا حجه بيننا وبينكم الله يجمع بيننا واليه المصير والذين يحادون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضا حجتهم داحضه عند ربهم وعليهم غضب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 وهو الذي ينزل الغيف من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحمير ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير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 إِيَ شَأْ يَسْكِنُ الرِّيحَ فَيَظَلَّ النَّرْوَاقِدُ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورَ أَوْ يُوبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن حَصْرٍ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 Wahai mereka yang beriman! Sesungguhnya Allah berfirman kepada mereka: "Aku akan mengutus kepada kamu seorang yang berbicara denganmu dan mengutus kepada mereka seorang yang berbicara dengan mereka. Sesungguhnya mereka adalah orang Al-Ji'iyum, wa malakum min nakir. Fāin agrof, fāma arsalnak alaihim hafizah. In alaika illa al-bilāgh. Wa inna idza adzqna al-insan minna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 أو يزوجهم ذكران وإنا فَوَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ